Mnza yang dihebatkan olehnya, tidak ada kecuali dengan izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di antara mereka dan apa di belakang mereka, dan mereka tidak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 من شر الوسواس الخنى الذي يوسوس في صدور النار من الجنة والنار ويقرأ ثلاث مرات سورة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات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 من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا اللهم أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فقرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيثا مسلما وما كان من المشركين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات وحط الله عنه بها عشر سيئات ورفعه الله بها عشر درجات وكنا له كعشرين رقابا وكنا له مصلحه من اول النهار الى اخره ولم يعمل يوم اذن عملا يقهرهم فان قال حين يمسي فمثل ذلك وهو على كل شيء قدير من قال اذا اصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإن قالها إذا أمس كان له مثل ذلك حتى يصبح كان له مثل ذلك حتى يسبح. كان له مثل ذلك حتى يسبح. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعود بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ويقول اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أربع مرات اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ويقول اللهم عافني في بدني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 حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية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 أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوء أو أجره على مسلم ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلni إلى نفسي طرفة عين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم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 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة إذا أصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إذا أصبح ويقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد عشر مرات اللهم صل وسلم على نبينا ما يقال صباحا فقط سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفته وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات